رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إنكم مقيمين رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم إنكم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 نَبَاطِشُ بَطْشَةً كُبْرًا إِنَّ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قبلهم قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 فأسرِبِ عبادي ليلة فأسرِبِ عبادي ليلا إنكم متابعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فكه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 وَكَانَ عَالِيٌّ مِنَ الْمُسْلِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهَا أُلَاء إن إِلَّا يَقُولُونَ إِنَّهِ إِلَّا مَوْتَةٌ الْأُنَاسِ وَمَا نَحْنُ بِمُشَرِّينَ فأتوا بأباءنا إنكم صادقين أهُم خير أم قوم تبعون والذين مِنَ قبلهم أهُم خير أم قوم تبعون والذين قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 الله إنه هو العزيز الرحيم إن شدرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواه الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صف فوق رأسه من عذاب من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به ثم ترون المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق واستبرق متقابلين كذلك وز بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقعوا عذاب الجحيم، فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون